الوجه الثاني يبدأ حالا فصل في غزوة الطائف في شوال سنة ثمان قال ابن سعد قالوا ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف بعث التفريل ابن عمرو إلى ذي الكفرين صنم عمرو بن حمم الدوسي يهدمه وأمره أن يستمد قومه ويوافئه بالطائف فخرج سريعا إلى قومه فهدم للكفين وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه ويقول يا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حششت النار في فؤادك وانحضر معه من قومه أربعمائة صراعا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام وقدم بددابة ومن جنيق قال ابن سعد ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يولي الطائف قدم خارد بن وليد على مقدمته وكانت ثقيف قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلح لهم لسنه فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتهيئوا للقتال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف وعسكر هناك. فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جراد حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحه وقتل منهم إثنى عشر رجلا فارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسج الطائف اليوم وكان معه من نسائه أم سلمة وزينب فضرب له باقبتين وكان يصلي بين القبتين مدة حصار الطائف فحاصرهم ثمانية عشر يوما وقال ابن إسحاق بضعا وعشرين ليلة ونسب عليهم جنيق، وهو أول ما رمي به في الإسلام وقال ابن سعد حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب جنيق على أهل الطائف أربعين يوما قال ابن إسحاق حتى إذا كان يوم الشدخة عند ندار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الباب، ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه فارسلت عليهم ثقيف سكك الحديد من بالنار فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون قال ابن سعد فسألوه أن يدعها لله وللرحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أدعوها لله وللرحم فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر فخرج منهم بضعة عشر رجلا منهم أبو بكرة فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه فالتقى ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة ولم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن المعاوية الديني فقال ما ترى فقال ثعرب في جحر إن قمت عليه أخرته وإن تركته لن يضرك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن في الناس بالرحيل فضج الناس في ذلك وقالوا نرحل ولم يفتح عليها الطائف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال فغدوا فأصابت المسلمين جراحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله فسروا بذلك وأذانوا وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فلما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وقيل يا رسول الله ادع الله على ثقيف فقال الله نهد ثقيفا وأت بهم واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعران ثم دخل منها محرما بعمره فقضى عمرته ثم رجع إلى المدينة فصل قال ابن إسحاق وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل ان يدخل المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه نخوة الامتناع الذي كان منهم فقال عروه يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم وكان فيهم كذلك محبب المطاع فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء لا يخالفوه لمنزلته فيهم فلما أشرف عليهم على علمية لهم وقد دعاهم إلى الإسلام وأذر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه فاصابه سهما فقتله فقيل لعروة ما ترى في دمك قال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يرتحل عنكم معهم فادفنوه معهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه ثم قام الثقيف بعد قتل عروة اشهرا ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا فاجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما ارسلوا عروة فكلموا عبد يليل بن عمرو بن عمير وكان في سمي عروة بن مسعود وعرضوا عليه ذلك فأبى أن يفعل وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة فقال لست بفاعل حتى تؤسروا معي رجالا فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونون ستة فبعثوا معه الحكم ابن عمر ابن وهب وشرحبيل ابن غيلان ومن بني مالك عثمان بن ابي العاص وعوسى بن عوف ونمير ابن خرشة فخرج بهم فلما دنو من المدينة ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر فقال أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه في فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وأعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد كما يزعمون وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتبوا كتابهم وكان خالد هو الذي كتبه وكانوا لا يأكلون طعام يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل من خالد حتى اسلموا وقد كان في مساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام فأبا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يبعث أبا سفيان ابن حرب والمغيرة ابن شعبة يهدمانها وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاه وأن لا يكسر أوثانهم بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أن عليهم عليه بن ابي العاص وكان من أحدثهم سنا وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين دعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبه في هدم الطاغية فخرج مع القوم حتى إذا قدم الطائف أراد المذيرة ابن شعبة أن يقدم ابا سفيان فأبا ذلك عليه أبو سفيان فقال ادخل أنت على قومك وقام أبو سفيان بماله بالهدم فلما دخل المذيرة ابن شعبه علىها يضربها بالمعول وقام دونه بن المعتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروه وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس وهلك لك لك فلما هدمها المغيرة واخذ مالها وحليها أرسل إلى أبو سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة والجزع وقد كان أبو مليح ابن عروه وقارب ابن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروه يريدان فراق ثقيف وأن لا يجامعاهم على شيء أبدا فاسلما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما قال نتولى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالكما ابا سفيان بن حرب فقالا وخالنا ابا سفيان فلما اسلم اهل الطائف سأل أبو مليح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال له القارئ من الأسود وعن الأسود يا رسول الله فقضه وعروة والاسود أخواني لاب وأم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأسود مات مشركا فقال قارب بن الأسود يا رسول الله لكن تصل مسلما يا قرابة يعني نفسه وإنما الدين علي وانا الذي أطلب به فأنا النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أي يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية ففعل وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين إن عضاه وج وصيده حرام لا يعبد من وجد يصنع شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه فإن تعد ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي محمد وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب خالد بن سعيد بأمر رسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرها سقناها كما هي وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاة تبوك وغيرها لكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم وأن تذن أولها بآخرها ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها في موضع واحد فنقول فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان بعد مضي ثمان عشرة ليلة, ليلة منه والدليل عليه ما رواه أحمد في مسنده حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة ليله خلت من رمضان وهو آخذ بيدي فقال افطر الحاجم والمحجوم وهذا أصح من قول من قال انه خرج لعشر خلون من رمضان وهذا الإسناد على شرط مسلم فقد روا به بعينه إن الله كتب الإحسان على كل شيء وقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصر السلاة ثم خرج إلى هواز فقاتلهم وفرغ منهم ثم قصد الطائف فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة في قول ابن إسحاق وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد وأربعين ليلة في قول مكهول فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي ولا بد ولكن قد يقال لم يبتدئ القتال إلا في شوال فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام ولكن من أين لكم أنه صلى الله عليه وسلم ابتدى قتالا في شهر حرام وفرق بين الابتداء والاستدامة فصل ومنها جواز غزو الرجل وأهله معه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في هذه الغزوة قموا سلمة وزينب ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورمهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية ومنها جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويهيدهم وهو أنكى فيهم ومنها أن العبد إذا أبق من المشركين ولاحق بالمسلمين صار حرا قال سعيد النصور حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن نقسا عن أبي عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم وروى س Celebr come as قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا, سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد علينا ابا بكرة وكان عبد لنا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر ثقيفا فأسلم فأبا ان يرده علينا فقال هو طليق الله ثم طليق رسوله فلم يرده علينا قال ابن المنذر وهذا قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم فصل ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته وجاز له ترك مصابرته وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها فصل ومنها أنه أحرم من الجعرانة بعمره وكان داخلا إلى مكة وهذه هي السنة وذلك لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه وأن ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمره ثم يرجع إليها فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البته ولا استحبه أحد من أهل العلم وأن ما يفعله عوام الناس زعموا أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغلطوا فإنه إنما أحرى منها داخلا إلى مكة ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها فهذا لون وسنته لون وبالله التوفيق فصل ومنها استجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دعاءه لثقيف أي يهديهم ويأتي بهم وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله إليهم يدعوه إلى الله ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدعو عليهم وهذا من كمال رأفته ورحمته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه فصل ومنها كمال محبة الصديق له وقصد التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه ولهذا ناشد المغيرة أن هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفق الطائف ليكون هو الذي بشره وفراحه بذلك وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عمر ذلك، فلم تكره له السؤال ولا له البذل وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونمائره ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا منتنين منه وهل هذا إلا كرم وسخاء وإثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذها أضعافا وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضع به هو إذا كان لابد من تيمم أحدهما فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب ولا يمنع هذا كتاب, كتاب ولا سمة ولا مكالم اخلاق وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعين التلف ومع بعضهما فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا ولم يقل إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرما بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم وهل إهداء القرب المجمع عليها؟ ومتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها وهو عين الإيثار بالقرب فأي فرق بأي يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها وبالله التوفيق فصل ومنها أنه لا يجوز إبطاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القضاة على هدمها وإبطالها يوما واحدا فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم منكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البته وهذا حكم المشاهد, المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت اوثانا وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أو أعظم شركا عندها وبها والله المستعان ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحي وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة وأخذوا ما أخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعه والبدعة سنة ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وطمست الاعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولكن لا تزال طائفة من العصابة محمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين فصل ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرفها عن الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال اللات وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها وقضى منها دين عروة والأسود وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين وكذلك الحكم في أوقافها فإن وقفها فالوقف عليها باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له ويحج إليه ويعبد من دون الله ويتخذ وثنا من دونه وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع لهم فصل ومنها أن وج وهو واد بالطائف حرم يحرم سيده وقطع شجره وقد اختلف الفقهاء في ذلك والجمهور قالوا ليس في البقاء حرم إلا مكة والمدينة وابو حنيفة خالفهم في حرم المدينة وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه وج حرم يحرم صيده وشجره واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذي تقدم والثاني حديث عره ابن زبير عن أبيه زبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج وعباهه حرم محرم لله رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله ابن إنسان عن أبيه عن عروة قال البخاري في تاريخه لا يتابع عليه قلت وفي سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآه والله أعلم فصل ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب قال ابن سعد ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين قالوا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال المحرم سنة تسع بعث المصدقين يصدقون العرب فبعث عيينة بن حصن إلى بني تميم وبعث يزيد بن الحسين إلى أسلم وغفار وبعث عبد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة وبعث رافع بن مكيس إلى جهينة وبعث عمرو بن العاص إلى بني فزاره وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب وبعث بشر بن سفيان إلى بني كعب وبعث ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين أن ياخذوا العفو منهم ويتوقوا كرائم أموالهم قيل ولما قدم من اللتبية حاسبه وكان في هذا حجة على محاسبة العمال والأمناء فإن ظهرت خيانتهم عزلهم وولى أمينا قال ابن إسحاق وبعث المهاجر ابن أبي أمية إلى صنعاء فخرج عليه العنسي وهو بها وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت وبعث علي بن حاتم إلى طيء وبني أسد وبعث مالك بن نويره إلى صدقات بني حنظلة وفرق صدقات بني سعد على رجلين فبعث الزبيقان ابن بدر على ناحية وقيس بن عاصم على ناحية وبعث العلاء ابن الحضرمي على البحرين وبعث عليا رضي الله عنه إلى نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم فصل في السرايا والبعوث في سنة تسع ذكر سرية عيينة ابن حصن الفزاري الى بني تميم وذلك في المحرم من هذه السنة بعثه اليهم في سرية ليغزوهم في خمسين فارسا ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري فكان يسير الليل ويكمن النهار فهاجم عليهم في صحراء وقد سرحوا مواشيهم فلما رأوا الجمع واللو، فأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا فساقهم إلى المدينة فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث فقدم فيهم عدة من رؤسائهم عطارد ابن الحاجب والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد وعمر بن الأهتم ورباح بن الحارث فلما رأوا نساءهم وذراريهم بكوا عليهم فعجلوا فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد اخرج إلينا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بلال من الصلاة وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه فوقف معهم ثم مضى فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد فقدموا عطارد ابن حاجب فتكلم وخطب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فاجابهم وأنزل الله فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم فرجع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبي فقام الزبرقان شاعر بني تميم فانشد مفاخرا نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك ومنا تنصب البيع وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع بما ترى الناس تأتينا سراتكم. من كل أرض هويا ثم نستمع فننحركونا عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا فلا ترانا إلى حي يفاخرهم إلا استفادوا فكان الرأس يقتطع فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع انا أبينا ولا يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت فأجابه على البديهة إن الذوائب من فهر واخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير مصطنع قوم إذا حاربوا ضر عدوهم أو حاولوا النفع في اشياعهم نفعوا سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فعلا شرها البدع إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم أو أهل مجد بالندى متعوا أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يرديهم الطمع لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع إذا نصبنا لحي لن ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذرع نسموا إذا الحرب نابتنا مخالبها إذا الزعانف من أظفارها خشعوا لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا جور ولا هلعوا كأنهم في الوغى والموت مقتنع أسد بحلية في أرساغها فدعوا خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا فإن في حربهم فترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع اهدى لهم مدحتي قلب يؤاذره فيما أحب لسان حائك صنع فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمعوا فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس إن هذا الرجل لمؤتى لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم أعلى من أصواتنا ثم أسلموا فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسن جوائزهم فصل قال ابن إسحاق فلما قدم وفد بني تميم دخلوا المسجد ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلينا يا محمد فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج إليهم فقالوا جئنا لنفاخرك فأذن لشاعينا وخطيبنا قال نعم قد أذنت لخطيبكم فليقم فقام عطارد بن حاجب فقال الحمد لله الذي جعلنا ملوكا الذي له الفضل علينا والذي وهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عده فمن مثلنا في الناس ألسنا رؤوس الناس وأولي فضلهم فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددنا فلو شئنا لاكثرنا من الكلام ولكن نستحي من الإكثار لما أعطانا أقول هذا لأن تاتوا بمثل قولنا أو أمر أفضل من أمرنا ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس قم فأجبه فقام فقال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قط إلا من فضله ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا فأنزل عليه كتابا واعتمنه على خلقه وكان خيرة الله من العالمين ثم دع الناس إلى الإيمان بالله فامن به المهاجرون من قومه ذوي رحمه أكرم الناس احسابا وأحسنهم وجوها وخير الناس فعلا ثم كان اول الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتل الناس حتى يؤمنوا فمن آمن بالله ورسوله منعنا له ودمه ومن نكس جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا اقول هذا واستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده وجواب حسان له بالابيات المتقدمة فلما فرض حسان من قوله قال الأقرع بن حابس إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا وأقوالهم أعلى من أقوالنا ثم أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم فصل في ذكر سرية قطبه بن عامر بن حديدة إلى خثعم وكانت في صفر سنة تسع قال ابن سعد قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبه بن عامر في عشرين رجلا إلى حي من خثعم بناحية تباله ومره ان يشن الغارة فخرجوا على عشرة أبيره يعتقبونها فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم فجعل يصيح بالحاضرة ويحذرهم فضربوا عنقه ثم أقاموا حتى نام الحاضرة فشنوا عليهم الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا وقتل قطبة بن عامر من قتل وساق النعم والنساء والشاء إلى المدينة وفي القصة أنه اجتمع القوم وركبوا في آثارهم فأرسل الله سبحانه عليهم سيلا عظيما حال بينهم وبين المسلمين فساق النعم والشاء والسبي وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبروا إليهم حتى غابوا عنهم فصل ذكر سرية الضحاك ابن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة التسع قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إليهم وعليهم الضحاك ابن سفيان ابن عوف الطائي ومعه الأصيد بن سلمة فلقوهم بالزج زج لاوة فدعوهم إلى الإسلام فابوا فقاتلوهم فهزموهم فلحق الأصيد أداه سلمة وسلمة على فرس له في غذير بالزج فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان فسبه وسبدينه فضرب الأصيد عرقوب فرس أبيه فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على الرمح في الماء ثم استمسك حتى جاء أحدهم فقتله ولم يقتله ابنه فصل ذكر سرية علقمة ابن مجزز المدلجي إلى الحبشة سنة تسع في شهر ربيع الآخر قالوا فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناس من الحبشة تراياهم أهل جدة فبعث إليهم علقمه ابن مجزز في ثلاثمائة فانتهى إلى جزيرة في البحر وقد خاض إليهم البحر فهربوا منه فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهليهم فأذن لهم فتعجل عبد الله ابن حذافة السهمي فأمره على من تعجل وكانت فيه دعابة فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا نارا يستلون عليها فقال عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار فقام بعض القوم فتجهزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها فقال اجلسوا إنما كنت أبحك معكم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أمركم بمعصية فلا تطيعوه قلت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فاغضبوه فقال جمع لي حطبا فجمعوا فقال اوقدوا نارا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي قالوا بلى قال فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه، وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، وقال لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره وأن الغضب حمله على ذلك وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فإما أن يكون واقعتين أو يكون حديث علي هو المحفوظ والله أعلم فصل في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طي ليهدمه في هذه السنة قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في مئة وخمسين رجلا من الأنصار على مئة وخمسين فرسا ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس وهو سنة مطيئ ليهدمه فشن الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فقدموه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء وفي السبي اخت عدي ابن حاتم وخرب علي إلى الشام ووجد في خزانته ثلاثة أسياف وثلاثة أدراع فاستعمل على السبي أبا قتاده وعلى الماشية والرثة عبد الملك ابن عتيك وقسم الغنائم في الطريق وعزر الصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسم على آل حاتم حتى قدم بهم المدينة قال ابن إسحاق قال عدي بن حاتم ما كان رجل من العرب أشد راهية برسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به صلى الله عليه وسلم وكنت امرأا شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع وكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته فقلت لغلام عربي كان لي وكان راعيا لإبلي لا أبالك اعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا فاحبسها قريبا مني فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني ففعل ثم إنه أتاني ذات غداه فقال يا عبي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش محمد قال فقلت فقرب إلي اجمالي فقربها فاحتملت بأهلي وولدي ثم قلت الحق بأهلي ديني من النصارى بالشان وخلفت بنت لحاتٍ في الحاضرة فلما قدمت الشام أقمت بها وتحالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابن حاتم في من أصابت. انتهى الشريط التاسع والثلاثون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الأربعين.